أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم واتل ولم بالحق إذ قربا قربانا أحدهما الآخر قال قال فتقبل يتقبل لأقتلنك عليهم بني آدم من من نبأ إن إذ م ا يتقبل ا ل ل ه م ن ا ل م ت ق ي ن ل ئ ن ب س ت إ ل ي يدك ل ت ق ع ل ي م ا أ ن ا ب ب س ط يدي إ ل ي إني ك لأقتلك أ خ ا ف الله ا ا ل ل رب ع م ي ن إني أريد أن أريد ت ب ه بإثمي وإثمك فبعث ت ك و ن من أ ص ح ا النار وذلك جزاء الظالمين وذلك و ف ط ت قتل أخيه فقتله له الخاسرين نفسه أخيه من فأصبح ف ب ع الله غرابا يبحث في ا ل أ ر ض ليريه كيف يواري سوءه اخيه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 إ ن م ا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في ا ل أ ر ض فسادا ان يقتلوا أ و يصلبوا أ و تقطع أ ي د ي ه م و أ ر ج ل ه م من خلاف او ينفوا من ا ل أ ر ض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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ موسوعه ن ا ا ت ا ا ل و النابلسي ب ت غ و ا إ ي ل و س وَجَاهِدُوا فِي ب للعلوم ه ك م ت ف ل ح ن إ الاسلاميه ذ ي ن ك ف ر و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 وسارق وسارق ة ف ق ط ع و ا ي د ي هما جزا ء بما كسب جزا بما ك س ب ا ن كلام من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظ ل م ه و أ ص ل ح ف إ ن الله يتوب علي ه إنا الله م و ر رحيم أ ل م ت ع ل م أن ا ل ل ه ل ه م ل ك ا ل س م ا و ا ت ا ل أ ر ض يعذب م ي ش ا ء ويغفر ل م ي ش ا ء و الله على كل شيء قدير ي ا أيها ا ل ر س و ل لا ي ح ز ن من الذين يسارعون في الكفر من, من الذين قالوا امنا ب أ ف و ا ه ه م ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين, هادوا ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم ي أ ت و ك يحرفون ا ل ك ل م ة من بعد مواضعه يقولون إ ن أ و ت ي ت م هذا فخذوا و إ ن لم تؤتوا فاحذروا ومن يرد الله فتنه ت فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله أ ن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في ا ل آ خ ر ه عذاب عظيم سماعون للكذب أ ك ا ل و ن للسحت فان جاءوك فاحكم بينهم أ و أ ع ر ض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا و إ ن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إ ن الله يحب المقسطين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 ولا تشتروا ب آ ي ا ت ي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أ ن ز ل الله فاولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أ ن النفس بالنفس والعين بالعين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 والله هو السميع العليم قل يا أ ه ل الكتاب لا تغلوا في, تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أ ه و ا ء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل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 ك ث ي ر ا ل د ك ت م ف ا س ق و ن